أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال ولكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفتر وأتزوج النساء فما رغب عن سنتي فليس من هذا الحديث في الصحيحين راه الإمام البخاري والإمام مسلم الحديث هنا له أصل النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وناس الى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يريدوا ان يسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فلما سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي كيف يعبد فكأنهم تقالوها وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام وغفر لهما ما تقدم من ذنبه وما تاخر لكن احنا محتاجين اننا نشتد في العبادة اكثر فقال احدهم اما انا فاصوم ولا افتر واما الثاني فقال اما انا لا اتزوج النساء والثالث قال اما انا فلا اكل اللحم اراد بذلك يعني ان يشتد في ايه في امور الطاعات فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رجع حكوا له ما قال هؤلاء واحد يقول أنا لا أتزوج النساء أعيش حياتي كلها في عباد والثاني أما أنا فأتقرب إلى الله بامتناع عن الأكل اللحم والثالث قال أما أنا فأقوم الليل طيلة الليل ولا أنا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأنس كل كل الصلاة جماعة يعني إجماع للناس فجمع أنس الناس فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وحمد الله ونحن عليه ثم قال هذا الكلام قال أما إن أقوام قالوا كذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأقوم وأنام يعني أقوم الليل بعض قيام الليل وأنا من بعض وآكل اللحم إذا وجد أكل وأتزوج النساء فمن رغب عن سنته فليس منه إذن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين بأن هذه الأمور ليست من سنته فالمرء إذا أراد أن يشتد في شيء ويطغ في شيء فهذه ليست من سنتي عليه الصلاة والسلام وإنما النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وكان ينام وكان يأكل وكان يشرب وكان عليه الصلاة والسلام يحب حتى الشيء الحلو مشروب الحلو فيه أكل مثلا لحم أو غيره يأكل ما فيش مثلا يأكل غيره ينام ويقوم الليل ويتزوج النساء بشر عليه الصلاة والسلام فلما أراد هؤلاء أن يتشددوا في مثل هذا الكلام قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني بمعنى أن هذه الأمور من الأمور المبتدعة التي ليس من سنتي قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة أي يأمرنا بالزواج وينهى عن التبتل نهيا شديدا التبتل هو الانقطاع فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن العبد ينقطع عن الزواج ينقطع عن الزواج وينقطع عن كل شيء وتفرغ لأمر العبادة فقط متقربا بذلك إلى الله عز وجل فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك نهيا شديدا لأن هذه من عادة رهبان المصارى هذه من عادة رهبان رهبان المصارى وينهى عن التبتل نهيا شديدا وأما قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا واضح ابقى هنا جاء الأمر وتبتل إليه تبتيلا التبتل كما ذكرت هو الانقطاع الانقطاع النهي عن التبتل هنا أن إنسان ينقطع فيقول لا أتزوج ولا أنام ولا ولا ولا وأتفرغ لي العبادة كما ذكر هؤلاء هذا منهي عنه أما التبتل الذي في الآية وتبتل إليه تبتيلا هذا هو أمر الإخلاص بمعنى أن يقطع المرء كل علاقة بينه وبين الناس فيرائه بأعماله وتبتل إليه تبتيل أي انقطع إليه انقطاعا فلا يعمل العمل إلا مرادا بها وجه الله ومعلوم أن هذا تخاطب به أمة النبي عليه الصلاة والسلام فالتبتل الذي في الآية بخلاف التبتل الذي في الحديث ويقول تزوج الولود الودود فالنبيه السلام أعطى هنا صفتان للمرأة التي يريد الإنسان أن يتزوج بها قال تزوج الولود يعني بأنها تلد ليست عقيم وده بيعرف من جهة أختها من جهة أمها واضح من جهة عمتها يعرف من, من هذه الأمور بالقرائن يعني فتزوجوا الولود الودود الودود أي المرأة ليست المتكبرة ليست العالية على زوجها لذلك في رواية عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام تزوج الولود الودود التي إذا غضب زوجها قالت لا يغمض لي عين حتى ترضى عني بمعنى أن هذه المرأة تعرف أمر دينها وأن غضب زوجها إنما يكون هذه من المعصية بل إن المرأة إذا هجرت الرجل فإن هذه من الكبائر نصد الله السلامة العافية قال فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة يبقى ذا دليل على إن الإنجاب مقصد من الشرع أن الرجل يتزوج وينجب هذا مقصد من الشرع أما مسألة أن نتزوج وهنقعد خمس سنين ست سنين عشر سنين بعد كده نخلف نكون كوننا نفسينا أو احنا هنجيب هو ولد وحلو أوه كده عشان الميزانية بتاعتنا هذا كله حرام هذا الكلام كله حرام لا يجوز لأن هذا سوء ظن في الرزق سوء ظن في الرزق لأن الله عز وجل أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام بأنه ما من مخلوق يخلق في بطن أمه أربعون يوما مضفى ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغ مثل ذلك يعني يكمل المئة وعشرين يوم فيرسل الله إليه ملك فيقول أي ربي ما رزقه فيقول اكتب كذا إذا هذا ينزل ب هذا ينزل برزقي مش رزقه عليك انت واضح ده انت ممكن ترزق به يعني انت ممكن ترزق بيه الانسان ممكن يرزق ممكن يرزق بغيره لذلك قال اي رب وما رزقه فيقول اكتب كذا وكذا إذا ممكن هذا يكون فتح باب خير على البيت كله، وهذا موجود كثير. فالإنسان إذا قال ذلك هذا يكون قدح قدح في كمال أمر التوحيد، بأنه يظن إن الولد هيجي يبقى ده هياخد من الرزق وهياخد وإحنا معناش والكلام ده كله. زي ما بيعمل الناس في الإعلام. نسأل الله الصلاة والسلام. لكن الأمر هنا إنما يسعى العبد في الأسباب ولعل هذا الذي يأتي إنما يكون فتح باب خير على البيت على البيت كله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني مكاثر بكم بكم الأنبياء يوم القيامة قال هنا وعن أبي هريرة رضي الله عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربعة أي تتزوج تتزوج المرأة لأربعة الحديث ده اسمه حديث في سياق الإخبار يعني الحديث لم يسوقه النبي عليه الصلاة والسلام للإقرار بكل هذه الأمور يعني الحديث مثلا تنكح المرأة لأربعة يعني أي امرأة في العالم تتزوج لواحدة من الأربعة دول. لكن النبي صلى الله عليه الصلاة سيأتي ويقرر شيئا واحدا قال تنكح المرأة لأربعة لحسبها لمالها لجمالها لدينها يعني يخبر النبي صلى الله عليه الصلاة أن أي امرأة أي إنسان سيتزوجها بيبقى ليه غرض في في واحدة من هؤلاء الأربعة ممكن واحد يتزوج امرأة عشان جمالها فقط مفهوم لكن إذا كانت جميلة وليس لها من الدين شيء ما يصح أبدا شوف الدين رقم واحد حط بعد ذلك أي صفة سفر واضح يعني دين وجميلة يبقى كده بقت عشر دين وجميلة وحسن هذه كده بقت مين صح كده؟ دين وجميلة وحسب ومال هده كده بقت الف لكن شيل رقم واحد هتلاقيها كلها اسفار صح كده كلام؟ احنا بقى عندنا على الاسفار صح كده؟ احنا عندنا كده تبقى ليه؟ على الاسفار فهو الغالب ان هو بينظر لها شكلها جميل وشكلها حلو هتعجب صحابي هتعجب أمي هتيعجب أبويه وشكلها حلو وجميله وعشان ما تكسفش قدام إخواتي في بنات بتتجوز لذلك خلاص ويشق ولعله ويشق في الدنيا والآخرة ويترك سيئة جريه أو جميلة ومن حسب ومن عيلة و... وإلى آخير صفار برضه وغنية كل دي صفار ما لم يكن بجوارها ايه الدين أنها امرأة تتق الله عز وجل امرأة تصلي الصلاة على وقتها امرأة تسمع أذان الفجر وتقوم امرأة توقظ الزوج تقول له أوم عشان الصلاة الأذان أزل توقظ زوجها تقول له أوم كذا التق الله اللي انت عملته ده حرام التق الله اللي بتعمله ده حرام ده ما ينفعش ده حرام ده كده يغضب ربنا علينا اللي ده كده ما ينفعش عايزين نأكل ولادنا حلال هذه امرأة ذات ايه هذه امرأة ذات دين وأمر أهلك بالصلاة واستبر ايه استبر عليها فهم؟ اي استبر على أمر الصلاة استبر على أمر الصلاة مش استبر عليها على الزوجة امرأة لا تصلي صلي ما تصليتش تطلق ولا تزرف عليها دمعة ده الأصل بفهوم الكلام يبقى تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها قال ولدينها يبقى دا للإقرار وللإخبار ده خبر إن أغلب الناس إن الناس كلها عموما بيختاروا حاجة من كده ثم قال عليه الصلاة والسلام فظفر بذات الدين تريبة يدك النبي عليه الصلاة والسلام قال له فظفر بذات الدين اللي هو رقم رقم واحد فأي شيء يتعارض معه مش مقبول ده رقم واحد عارف زي ايه كده مثلا في اشياء تستحبها معك في اي حاجة الشيء ده لو مش موجود كل شيء فاسد لكن الشيء ده لو موجود وأي حاجة تانية لو مش موجودة برضو مش مهم وضع كلام كده يعني واحد عنده الإيمان بالله التوحيد خلاص كده فلو أنفق مليون جنيه ده رجل مسلم واحد بالله أنفق مليون جنيه خير في ميزان حسنات لكن الفق مليون جنيه ما فيش التوحيد ما فيش الإيمان أصلا كافر مشرك خلاص ما فيش حي صحيح كده كلام وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله يبقى النفقة قد يقول لها ليه لإني ما فيش ما فيش الأصل اللي هو التوحيد اللي هو التوحيد فالمشرك لا يقبل منه لا يقبل منه عمل خلاص كده المسألة بقى هنا بالقياس بقى لو المرأة زاد دين وشكلها كويس فيش مانا كويس جدا في واحدة زاد دين ومرأة أخرى زاد دين وجميلة يبقى امرأة زاد دين وجميلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير البيت المرأة الصالح إذا رآها سرت إذا رآها سرت وإذا غاب عنها حفظته في دينه وفي عرضه هو ده الحافظات للغيب يبقى هنا الأصل أن المرأة بتكون صاحبة الدين صاحبة الدين صاحبة ده الأصل ده الأصل اللي انت تاخده معاك بقى صاحب الدين وجميلة ماشي صاحب الدين وزات نسب ماشي صاحب الدين وطلع غنية مفيش امي مشكلة صاحب مهم ان يكون الاصل اللي هو ايه الذي هو صاحبة ذات دين ايه معنى ذات دين يعني ما معنى ذات دين هل ذات دين يعني طالبة علم مثلا حافظ البخاري ومسلم وأصحاب السنة مثلا علم في العقيدة والتوحيد والمنهج والبدعة ومصول السنة ومصول البدعة ومصول الحديث ومصول الفقه هي دي زي الدين يعني ولا ايه معنى ذات الدين ذات الدين ما كان يتوفر فيها أمران السرعة في الطاعة واضح عند حلول الأمر والسرعة في البعد عن المعصية عند حلول النهي بس بس خلاص في هناك أمر لله في الوقت ده أسرع الناس المرأة دي تعملوا في صلاة فجر الساعة خمسة بتقوم تصلي في الوقت ده في عليها كذا وكذا متفعل الطاعة دي ما أمرت به من أمر الله أو رسوله من أسرع الناس اللي هي التقوى وما نهى الله عنه ورسوله من أسرع الناس في البعد عنه بس خلاص دي دي مرأة ذات ايه مرأة ذات دين فهم كلام تستطيع الكراءة والكتابة مجرد الكراءة مجرد الكتاب مجرد الكراءة ان هي تعرف الخمس مش لازم يكون معها مثلا بروف في في في الكراءة العشرة مفهوم مجرد انها تعرف تكر disputة بس لو معاش ابتدائية بس مجرد انها تعرف تقرأ القرآن مجرد انها تعرف تكر كتاب خلاص مجرد انك تعرف تكتب مش لازم يعني يكون خطها يعني خط ابن القين مثلا مفهوم كده لا مجرد انك تعرف تكتب مجرد انك تعرف تقرا ليه كي تعلم بعد ذلك أبنائك هو ده المطلوب يبقى دي دي الاصول بقى يعني هذه الأصول دي زاد الدين لأن دي من الوسائل القراءة الكتاب واضح لأمور لأمور الدين دي من الوسيلة يبقى زاد الدين هي ما كانت أسرع الناس عند حلول الطاعة في أمر لله أمر للنبي صلى الله عليه وسلم من أسرع الناس فيه في معصية لله في معصية للنبي صلى الله عليه وسلم من أسرع الناس في البعد عنه تعرف تقرأ القرآن ان لو تعرف تقرا القران يبقى مع انك بتعرف تقرا اي كتاب خلاص بتعرف تكتب معهاش حاجة خالص لا معاها بقى ابتدائييه ولا معاها اعداديه ولا معاها ثانوي ولا معاها جامعه مفهوم الامور الداخلة الداخلة الشروط الداخلة على المجتمع مفهوم هذه ليست شروط في المرأة اصلا ليست شروط في المرأة مفهوم دي امور عند عند الناس المرأة اغلب النساء مهما ذهبت يتصرف عليها وتروح وتيجي وهو الى اخير وفي الاخر شهدتها في الدولاب بتاعها ماذا فعلت ابقى دي الاصول دي بقى الاصول والله مش عارف ايه بقى خرجت ايه معاها ايه مش عارف ايه كل دي امور ايه ثانوية مش اولية دي امور سانوية مش اول لكن امرأة زاد دين ومعاها اللي احنا ذكرناه ووصف الوصف اللي احنا ذكرناه ومعاش حاجة خالص او يا ابني دي معاها دي معاها ابتدائية مفهوم يا ابني دي معاها مش عارف ايه الصحابيات كان معاهم ايه ان شاء الله هي ستة كانت معاها ايه مفهوم الكلام الاصل هو معرفة الكراءة و العلم النافع العلم النافع تعلمت فيزياء اه وبعدين استاذة في الاحياء ها وبعدين بتقولوا لي ها درست الفيزياء والاحياء وبعدين ايه اللي حصل يعني درست اللي مش عارف ايه ودرست ايه وبعدين ايه اللي حصل يعني ايه اللي عمل عمر بيضيع عمر ضاع منه عمر ضاع فهم. لكن بتعرف تقرأ بتعرف تكتب كان السلف بيجيبوا مدرسين مدرس كراءة وكتابة وحساب الشافعي يتعلم كده كان السلف يجيبوا كده إذا كان هناك الابن مدرس يحفظ القرآن ويعلمه الكراءة والكتاب ويعلمه الحساب يعلمه الحساب ممكن يعلمه شيء من الطب الشافيع كان طبيب بس مش خدي الجامعة في مفهوم كان يتعلمه يتعلمه أمر الطب ليه جاله صداع يعمل إيه جاله مش عارف إيه يعمل إيه جاله كذا يعمل إيه حسب كذا يبقى فيه إيه مفهوم اللي هو إيه الأمر النفس يعني ما دامت الصحة طيبة يبقى دينك بخير لان انت بتعبد لابد لك من صح صح كده كلام نعمه مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ تعبانه هتفضل قاعد لا هتعرف تركع ولا هتدوق طعم حلاوة السجود والركوع صح كده كلام بس خلاص الصحابيات كانوا كده صحابيات النبي عليه الصلاه والسلام كانوا كده وده في صحيح الامام البخاري كانت ام ورقة تعلم الكتاب أم ومسلمة كانت تعلم الكراءة كانت تعلم الكتاب للنساء يبقى خلاص يبقى دعنا بقى من الام اللي بيحصل دي معاها ايه يا ابني دي معاهاش حاجة بس بتعرف تكرق وتكتب و وبتعرف تكرق القرآن و شيء من القرآن مش شرط تكون حفظة القرآن كله يعني عندي امرأة مثلا طقية و جزء عرمة مفهوم؟ لكن مرأة عند حلول الأمر موجودة وعند حلول النهي أبعد الناس وحفظ جزء عام بس دي أفضل من واحدة حفظ المصحف كله مفهوم؟ ويت بقى في البيت وتقعدك مفهوم؟ وأبطئ الناس في الطاعات ليس كل من يحمل القرآن أو يحفظ القرآن يكون في أسرع الأوامر. وأبعد النواهي لا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وصل الكلام كذا ففهم الموصوف لكن الوصف الذي ساد في زماننا دال الأمور المجتمع اللي عايشين فيه مجتمع إن لازم تكون كذا ولازم يكون معها كذا ولازم تكون مش عارف إيه ولازم ولازم شروط كلها ممكن لو هتعمل حسابها دي أمور تابعة سنوية دي مش أولية هذه أمور سنوية ليست بأولية وإنما الأول هو ما ذكرت لك هو ما ذكرت لك لأن أكثر من يربي هي المرأة من يربي الأبناء هي المرأة لأن أغلب وقت الرجل لما يكون في عملي خارج البيت هذا هو الأصل يبقى معنى كلمة فظفر بذات الدين تاربت إذاك على ما ذكرت لك امرأة تستطيع الكراءة تستطيع الكتابة امرأة تعرف شيئا من كتاب الله مفهوم أسرع الناس عند حلول الأمر بالطاع أسرع الناس عند حلول النهي عن المعصية في البعد عنها خلاص ده المقصود هذا هو فاضفر بذاته ليه الدين لذلك قال فاضفر الظفر هو الغلبة والاستيلاء على الشيء بعد صعوبة يقال ايه فلان ظفر بعدوه في حرب كده بين مفهوم والموضوع يعني ايه شق جدا وتعب حرب ومش عارف النهاردة يعملوا ايه وبكرة يعملوا ايه ويكملوا الحرب تاني يوم حروب وفي الاخر يقول لك ظفر فلان على فلان يعني ايه ها غلبه واستولى عليه فكلمة فظفر دي ظفر ده انما يكون استيلاء او وجود الغلبة او وجود الشيء عموما لكن بعد صعوبة بعد صعوبة والصعوبة دي بتبقى ابتلاء يعني ابتلاء للمرء نفسه ممكن يقول انا مش مش موجود لأ مفيش حاجة سنة مش موجود لكن الله عز وجل يبتلي ابتلاء اسمه الابتلاء بالزمن في كل شيء في الدعوة في البحث عن زوجة البحث عن عمل ابتلاء الزمن في ابتلاء الوقت يعني فممكن يبتلى لوقت ما ممكن واحد اول ما يقول عازي جول مفيش يحصل في وقتها في يوميها في لتر كلام قدامه مش عارف ايه او فلانة بنت فلان كويسة خلاص كويسة جدا وزادين وروح تزود لكن المسألة في الغالب ممكن تحتاج لين تحتاج لوقت إنما يبتلى الله العبد هل حقا يريد ذلك مفهوم والذين جاهدوا فينا لنهدئ أنهم لنهدئ سبلنا وإن الله لمع وإن الله لمع المحسن مفهوم قد يكون الأمر فيه صعوبة لكن يوجد موجود لكن يبتل الله العبد بشيء اسمه ابتلاء الزمن ابتلاء الوقت قال فازفر بذات الدين تاربت يداك تاربت يداك اللي هو التصاق اليد بالأرض طيب لو واحد ايه معناها يعني لو واحد أراد ان يمدي ييده مثلا حط ييده كده ومسك تراب. خلاص كده انت خدت كافة راب كده كافة راب ده هيفيدك فيه ما فدكش لن نوسخ لك ايديك صح هذا كلام فإلا بتتزوج امرأة ذات دي فأنت ما حصلت على شيء ولكن ضرك هو ده تاربت تاربت يدك هو هذا كلام كده قال عن أبي هريرة نعم قال فاظفر بذات الدين تريبة يدك قال وعنه رضي الله عنه يبقى افهم أمور لأن الإسلام أغلب الأغلب المشاكل اللي تحدث في الزواج إما مشاكل أولية لعدم فهم الشرع فيها وإما مشاكل ثنائية برضو لعدم فهم الشرع فيها أي مشاكل في الزواج بتحدث لجزئين الجزء الأول اللي هي مشاكل أولية اللي هو ما قبل ما قبل الزواج تزوج واحدة جميلة لكن ما بتصليش مفهوم تزوج واحدة لا لا تعرف دينها أصلاً مفهوم بتتكلم مع ده وبتروح مع ده وبتعمل ده وابن عمتها عادي خالص تضحك معهم تسلم عليهم وتعود معهم والرجل غيور ما ينفعش اللي بتعملي ده ماينفعش لي ده ابن عمتي وده ابن وعادي فبتقع المشاكل المشاكل ليه لانك اصلا المشكلة دي اولية لانك لم تبدأ صح كما يبدأ لذلك الفضل بذات الايه بذات الدين انت هترتاح انت هترتاح لا تكلم ده عرف ده ولا هتكلم ده ولا قال النبي عليه الصلاة اذا رآها صرت واذا غاب عنها حفظته في ماله وفي عرض حفظته في ماله وفي وفي عرض هو عارف هو ترك مين هو سيب مين مش كل يوم عند عندهمها واماها يجي لها ابن عمتها وابن خلها ومش عارف ايه وتقعد مع ده ويصاروا معا شغالوا في المتولة اللي يقعدوا ودحكوا مع بعض ومصرحية ويدحكوا ومت شكورة ويقعدوا ودحكوا ويجيبوا ليب مفهوم ويقعدوا يأزأزوا مع بعض وفل سوداني وابن عمتها وابن خلتها مفهوم يعني هتقول لك مش غرب دخواتي ولو حبيت تكلم هتلاقي عمتها تروح نط في الكلام يا ابني ده انت بتقول ايه ده لو شفع عريانه كلام القديم اودي شفع عريانه يغطيها مفهوم قاعدين قاعده كويسه خالص ايه العيب اللي حصل يعني مفهوم هتحصل مشاكل طيب انت ما, ما صليتش ليه ما بتصليش ليه وتقول لها ما تصلي انت ما صليتش ليه طيب الفيلم اللي بتشوفيه ده ومش عارف ايه وده عمالي يحضن في دي وده مش عارف مع دي وده مع ده وده مع دي بتقولك ايه اللي فيها يعني تما انت واخدني وانت عارف كده ان انا بتفرج على افلامه وبسمع الاغاني وبسمع مش عارف ايه يعني خراب من من كل حاجة يعني مفيش حاجة مفيش دين اصلا مفهوم فلا حرمة الزوج اي حد تكلمه اجارها عادي خالص مفهوم اي انسان وفي البيت من التليفون للتلفزيون للنت للفيسبوك والكلام ده كله وامر دينها مش موجودة الله اكبر ممكن تصلي ممكن ما تصليش دي هتجيب مين يعني لو حابه تخلف هتجيب مين هتجيب ابليس صغير صح جدا؟ هتجيب ابني الصغير ها؟ فده هتخلف مين؟ يبقى هتقع هتقع مشاكل وفي الآخر يحصل المشاكل وطلاق وبتاعه طب ما هو انت اللي قدت نفسك في الايه؟ في مثل هذي المشاكل لانك اصلا لم تبدأ كما ينبغي البداية التي كما ينبغي فاظفر بزات الدين هتريح دماغك حتى يعني شوف لا تتفرج على كذا ولا بتشوف كذا ولا بتقعد كذا وهتتفرغ اتفرغ لبيتها هيبقى في وقت لبيتها هيبقى في وقت لزوجها هيبقى في وقت لتربيه أولادها لكن ده لو كل دقيقة دقيقة في سوريال اليوتيوب ودقيقه, ودقيقة لصفحتها مع البنات والنسوان دلوقتي كل واحد ليه صفحه ودقيقة لصفحتها ده المنتقبات بقال لهم صفحة الأخوات الطيبات الجمال الحلوين بقال لهم كل واحد صفحة دقيقة في صفحتها دقيقة مش عارف ايه ودقيقة عن نت ودقيقة مع فلانة ودقيقة مع فلان فين اليوم للزوجها وللبيتها مفيش فهتبدأ برضو مناوشات يبقى دي المشاكل الأولية التي تقابل العبد لأنه لم يبدأ كما ينبغي. وتحدث مشاكل ويعيش بقى في كآبة لأن العبد إذا لم يرتح في بيته لن يستطيع أن يعبد ربه طلب علمه ما ما فيش طلب علم أصلا هو عنده ناقل طلب العلم ده فيش دماغ أصلا ولا يعرف يعبد ولا يقرأ قرآن ولا يطلب علم ولا يقيم الليل ولا مش عمل حاجة خالص، مش يعرف هفيش نفسية ولا عارف يشتغل ولا عارف ينام ولا عارف يصحى يعني هو في الصحيان في مشاكل مش عارف ينام مخنوم تعبان في مشاكل للنهار معاه ما هو التضاد ده اي مخالفة للدين للإسلام للشريعة لازم يقوم أمامها إفساد لازم لازم يكون فساد أمامه وسببه أنت السبب الأولي أنت السبب الأولي واضح لازم لو امرأة وجدت الأمور الأولية ولم تفهم الأمور الثنائية برضه بوضع مشكل يبقى الأمور الأولية أنها امرأة ذات زي الدين. وقلت لك يعني ايه زي الدين? مفهوم كده? مش هتاخد مثلا يعني امه كريمة. المحدثة يعني. مفهوم? كانت من بعض الشيوخ البخاري. حجة كبيرة كده. مش موجود يعني ده. واضح الكلام كده? اه يعني ده ما متقولش بقى اخد واحدة ايه واخد. ده مطلوب امرأة زي ما قلت لك. ها? أسرع الناس عنده حلول الأوامر وأسرع الناس في البعد عنده حلول المعصير ويكفيها أنها تقرأ القرآن لأنها لو بتعرف تقرأ القرآن ببتعرف تقرأ أي كتاب وتستطيع الكتاب معاها بقى ابتدائية معاها كيجي وان معاها كيجي تو معاها مش عارف إيه دي أمور سنوية مش أمور أولية مش أمور أولية واضح الكلام كده؟ دي مرأة ذات الدين بس خلاص المرأة دي ممكن تلاقيها لكن اذا لم تفهم الامور الثانية التي هي الامور الثنائية بعد الزواج برضو هتحرص مشاكل المشاكل ليه لانك برضو لم تفهم مصور الشريعة وجدت المرأة دي فعلا ويسجد بس في القوم والاخر اسمها مرأة يعني اسمها مرأة يعني ليها أصول في أصول فيها الأصول دي ما تتغيرش الأصول دي لا تتغير النبي عليه الصلاة والسلام دي بقى حلول المسائل السنائي قال إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى فإن أنت هممت لتقيمه كسرده. قال الامام مسلم في رواية مسلم وكسرها طلاقها. دي رواية البخاري. دي رواية مسلم. كسرها طلاقها طلاقها. واضح كده? خلاص انت ايه امرأة ازا الدين وقياسة كل حاجة وستر. بس برضو في الاول واخر هي امرأة. يبقى لازم تعاملها على انها امرأة. اكبر غلط انك تستصحب القياس هنا. انك تقيس أصول المرأة على أصول على أصول الرجل غلط غلط انك تقيسها على أصولك انت مثلا آه عندك مثلا علوه همة ونشط جدا أغلب النساء مش كده أغلب يعني انت ممكن عندك علوه همة وتروق البيت وتنظف وتعمل وبتاع وتحب النظافة. النساء مش كده. اغلبها ما تقسهاش عليك. هي هتنضى في البيت بس ايه واحدة واحدة. هي بتنخى كده. ايه واحدة واحدة. ممكن مش عارف تعمل قوضة وتروح رايحة اعملها الكوباتش هاي. وتروح قاعدة. تاخد لها واحدة الزبادي وتعمل قوضة تاني. تاخد لها حتة بسبوسة وتعمل الصوفرة. تروح رايحة نايمة ولما تقوم ابقى كمل المطبخ. هي كده. ما هو انت بقى ما تجيش بقى تروح عامل افهم الكلام ما تجيش بقى تروح عامل ايه ازاي ما اخلص البيت الشقة مش عارف ايه يا عم كل حاجة هتخلص بس ما متعملش مشاكل من لا مشاكل ما تقسهاش ما تقسهاش عليك لا تقيسها عليك في امرأة ضد لكن انا بذكر لك الاصول لذلك ان انت هممت لتقيمه كسرت. انت هي فيها ضلع اعود خلاص كده وانت قائم انت عايز تقيمها مثلك القياس ده غلط هنا القياس ده غلط ما ينفعش ما مش كرتون ولا سفنج لا ضعض عشان تجيبه كده هيكسر هتفضل بقى كل يوم في نفس الموضوع كل يوم في نفس الموضوع كل يوم في نفس الموضوع انت كده عايز تقيمه. يبقى انت هتكسره. وده غلط. في صحيح الامان مسلم. شوف ده اصل النبي عليه السلام في حياته كلها. ده اصل النبي عليه السلام في معاملته مع زوجاته ومعاملته مع انس وخادمه انس ورافع ابن خديج وكل مواليه. دي معاملة النبي عليه السلام. في الأمور الشرعية لا يقوم له أحد. في الأمور الدنيوية يقول قدر الله ما شاء فان. يعني إيه؟ في الأمور الشرعية في معصية في البيت لا. لا يقوم له أحد. خلاص كده؟ كان النبي عليه الصلاة لا يغضب. إلا أن تنتهك حرمات الله فلا يقوم لغضبه أحد حتشعرف سكته ليه لأن في معصية لازم في معصية رجال في أمور بقى الدنيا اللي هي الأكل الشرب مش عارف إيه الكلام ده كله كان النبي عليه الصلاة يحدث أنس عنه عليه الصلاة والسلام أنس يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت فما فعلت شيئا يعني أنس مثلا ما عملش مثلا الأكل أو ما غلاش مش عارف إيه أو ما عملش إيه فتقول زوجات النبي عليه وسلم يا أنس لما لم تفعل كذا والنبي عليه وسلم يقول دعو لو كان شيئا لقدره الله لو كان شيئا لقدرهم. خلاص قدر الله وما شاء فعل. فكان النبي سلام في امور الدنيا خلاص. قدر الله وما شاء فعل. لكن في الامور الشرعية مفهوم كان اذا وجد شيء مخالفا لا يقوم له واحد. يبقى خلاص بقى. يبقى الامور الثانوية دي. الامور الثانوية دي. جيت لقيت مش عارف ايه بيتوضب وده ما تخلص وده ما اخلص او او ماشي طب اه ايه خير ان شاء الله والله اصلي مش عارف كنت تعبانة وكلام ده طيب خير ان شاء الله بكرة بإذن الله او ارتاحي وبعدين ان شاء الله ان فيش اي حاجة الامور هتلاقيها مشي لكن انت تريد ان تقيمه لابد وان تكسره لازم كل يوم كل يوم في مشاكل بسبب امور مثل هذه الامور ستضيع دين سو ضيع دين دينك أنت ودينها هي بسبب الهموم والمشاكل التي تقوم بينكم بسبب السجادة ما تكنستش والكباية ما تغسلتش لا يبقى تفهم بقى يبقى لذلك هنا إن أنت هممت لتقيمه كسرت وكسرها طلاقها يبقى ده الأصل الأصل الثاني اللي بيحدث منه مشاكل سانوية برضو قياس الانضباط عقل الضبط على عقل الضبط الله عز وجل لما جاء عند الشهداء قال فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فأقام الرجل مقام الإيه مقام المرأتين وقال عليه الصلاة والسلام عنهن قال في حديث أبي سعيد قالهن ناقصات عقل ودين فقلنا ما ناقصات عقل قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين قلنا بلى قال فذاك نقصان عقله؟ قال أليس إذا حابط لم تصلي ولم تصم كل قال فذاك نقصان دينها يبقى نقصان العقل هنا مش مجنونة يعني لأنه نقصان إيه الضبط ما تقسهاش عليك أنت قاعد أعملين أنك بجاء حاضر رايحة من الجيش. فين بقى بعد ساعة لها نامت. يعني هي نامة داخلت نامت اصلا. يعني فاهم? او جالها تليفون واماها بتكلمها كلمتين اتكلمت معها ونسيت. كلمت مع وقتها ونسيت. مش عارف بتعمل ايه للولد او بنتها ونسيت. مسألة النسيان ده. النسيان ده ده في اصلها ما تحاولش انت تغير الاصل ده ما هو ان تضل احدهما فتذكر احدهما الاخرى ما هو عشان كده شهارة المرأتين برجل ان تضل يعني تنسى احدهما فتذكر احدهما لايه الاخرى فانت ما تقومش الدنيا وتقعدها اه انا مبالح قلتلك كده وما جي ما عملتش برضه والنهاردة خدي بالك كده مرتين فاضلك مرتلت ايه هتديها كارت يعني وانطلحها برا? ايه مرتلت المكان من نظاري ايه? اه. اه. اولا كده? انت ليه بتعملها اي حرب? لا وارد انها تنسى. وارد جدا. ليه? لان المرأة ده فين? ده في اصلها. مش زيك ليست كمثلة وللرجال عليهن وللرجال عليهن درجة الدرجة دي بقى في كل ده فيحدث من هنا لإيه المشاكل فوارد إنها تروح وتيجي وتنسوا معلش ما تعمل إنها أكل كذا تاكل إيه النهاردة يا بوسيد والله يعمل إنها النهاردة لحمة وخضار ورز تيجي تلاقي بيت مسلوق شوية لبن. فاهمين انت باي? محزة تتعشي. كده يعني. شوية خاص مثلا شوية جزر. <تصفيق> على نفسك كده. طب والله جزاك الله خير الحمد لله اللي في اكل يعني. تفهم؟ ما تعملش بقى أو مش الدنيا وتقعدها. اقومش الدنيا وتقعدها خلاص ما فيش هي حاجة عادية. هي كده ده اصل. لذلك النبي عليه السلام في في رواية الإمام مسلم قال كسرها طلاقها فاقبلوهن على عوجهن فاقبلوهن على عوجهن لذلك في رواية الإمام الترمزي النبي عليه الصلاة والسلام قال دارها تعش بها شوف برضو مع العوج دارها يبقى في حاجات عايزة ايه دارها يعني ايه يعني عديها داريها يعني عديها عديها. يبقى معنى كده ان النبي عليه الصلاة بيقول لك ان في حاجات اصلي بيتكلم بوحي. مو انت مش فاهم انت دلوقتي اللي عايزين اتجوزه يروح راحين مكاتب كيف تعيش الحياة السعيدة. يروح جاب كتاب لواحد يهودي. كيف تعيش الحياة السعيدة مع زوجتك. كيف يعيش لذا صدره. الله أكبر الله مشاكل الثنائية هذه لعدم, لعدم فهم كلام النبي عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى لأن الله الذي خلق وهو أعلم بمن خلق الذي خلق المرأة هو الذي أوحى للنبي عليه السلام أن يبلغ مثل هذا الكلام حتى لا يقع التصادم بين الرجل وبين المرأة لذلك كما ذكرت لك في الواية المم الترمذي قال دارها تعيش بها كلمة دي قالها ثلاث مرات دارها تعيش بها دارها تعيش بها يعني هناك أمور تغاضى عنها اللي احنا ذكرناها تغاضى عنها كي تدوم بينكم ليه؟ تدوم بينكم العشاء المرأة مزاجها متقلب ده من أصولها برضو. يعني ممكن تعتبر المحاضرة دي اصول المرأة يعني فاهم؟ الا من اصول المرأة ان مزاجها متقلب مش مش سابت يعني ممكن تسيبها فرحان الصبح تيجي تلاقيها مكشرة في وشك مفهوم؟ من غير اي حاجة مكشرة الصبح تلاقيها داخل فيت حاجة ما, ما تتجننش يعني انت ما تتجننش مفهوم؟ ليه؟ هي كده هي كده ملهاش ايه ملهاش قاعده يعني ملهاش قاعده تعرف تمسكها ملهاش ضابط مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم في صيح لمن مسلم فقال ان المرأة اهو اسم جنس لكل امرأة ان المرأة لا تستقيم لك على طريق لا تستقيم على طريق يعني هي النهاردة بتضحك. بكرة بتضحك. بعده بتصوت مثلا فهم انتك? النهاردة بتعاية. هتلاقي بكرة بتضحك. النهاردة ما شاء الله كويس جدا المضافة وبتاعه مش عالية. تاني يوم هتلاقي حاجة تانية. هتلاقي حاجة تانية خالص. في يومين كده ماشي ما مش عارف ما فيش كنس وبتاع هتلاقي تالت يوم تخش كده تلاقي الدنيا هي مقلوبة. لا تستقيم على على طريق انت بقى, انت بقى من جهتك انت ايه تعامل مع كل ايه انت بقى في خط مستقل لقيت الحمد لله ما لقيتش قدر الله ما شاء فعلا واصل الكلام كده, كده يبقى اذا وجد فاحمد الله خلاص خير اذا لم تجد اهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال دعو فلو كان شيئا قدره الله لكان خلاص فكان في امور الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام حتى ابن القيم لما جيب يتكلم في شفاء العليم في باب القدر جاب المسألة دي جاب المسألة دي لو كان شيئا لقدره الله خلاص ما ما عملش كذا وعمل ما فيش شاي عمل ليمون خلاص خير ما فيش شيء لو كان شيئا لقدره الله دي في أمور الإيه في أمور الدنيا في أمور الدنيا فأنت إن المرأة إيه لا تستقيم لك على على طريق لذلك قال دارها تعش بها دارها تعش بها دارها تعش بها دا دي بقى لمين بالمراه ذات الدين تخيل انت بقى دي وما فيش دين صح كده يعني دي الأصول دي على واحدة بقى ما عندهاش دين الأصول دي وعلى مرأة ما عندهاش دين فماذا تظنن أنها فاعلة بك واضح كلام كده فافهم المشاكل التي تحدث لابد أن تخرج عن كده الأمر إما عدم الفهم الأول لهذه المسائل وإما عدم الفهم للمسائل الثنائية التي تحدث بعد الإيه؟ تحدث بعد أمر الزواج قال وعنه رضي الله عنه أي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفى يعني الثوب إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن تزوج البدعة هنا البدعة إن السنة إن أيما إنسان بمفرده يقول للزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك البركة الزيادة إنما يدعو له بأن الله يزيده في أمر دينه في أمر دنياه وجمع بينكما في في خير في خير يدعو لك بأن تكون في خير دائما وهذا هو المرجو لان كما ذكرت لك حدوث المشاكل في البيوت الانسان لا يستطيع فعل شيء لا من دين ولا ولا من الدنيا, الدنيا البدع هنا ان نكون قاعدين في المسجد كلنا كده ويجي مثلا المأزون اللي بيكتب ولا الـ ووضع الـ الـ او يظن العوام ان العقد الزواج في المسجد خير دي بدعم. النبي عليه الصلاه والسلام تزوج وزوج والصحابه تزوجوا صحيح ولم يكن هذا في ولم يكن هذا في المساجد عفوا لكن من جهل المسلمين انه يقول لك ده بيضرب ربنا عشان ايه كنا دخلناها كده بداناها بايه بداناها بخير ممكن يكون قصلاً على ريسه بيصليه. مفهوم? بس ايه بركة يعني من جملة ايه المصحف يتحطى على التابلوم من البركة. عشان خير. ايه وعد المصحف مصحف من على التابلوم? عشان ده خير وبركة. مفهوم? من جملة وضع المصاحف على الكوميديون وفي عشان برضو بركة. مفهوم كده? المسلمين مشوا على كده نسى الله سلمنا فيه. لكن مسألة العقد الزواج يكون في المساجد. ده مش من عمل المسلمين الاول. ولا من عمل النبي عليه الصلاة والسلام. افهوم? اعلنوا النكاح في المساجد مش حديث. مش حديث. خلاص كده? فاللي بيعمله المسلمين دلوقتي لازم يتعمل في المسجد ولازم نكتب كتاب في المسجد. لا تعملش في المسجد. ادي البدع. البدع التانية يجي بقى المأزون بعد ما. على مذهب الامة بحنيفة ومالك والشافعي وكصص دي فنقول جميعا بارك الله لكم لأي الناس كلها بارك الله لكم وبارك عليكم الناس كلها وبارك عليكم وجمع بينكم في خير وجمع بينكم في خير الزكر ده جماعي بهذه الطريقة دي بدعة وإنما كلهم بمفرده لأنه لو كان لكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون لكن لم يرد أنه ذكر ايه في جمع في وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب فيقول يقول بمفرده عليه الصلاة والسلام بارك الله لك وبارك عليكم وجمع بينكم وجمع بينكم في غير كلهم بمفرده أما الذكر الجماعة هذه من البدع زي المحاضرات اللي, اللي بتقال لازم في كل عقد يكون في محاضرة علمية هذه من البدع أيضا من جملة البدع اللي اختراعها، الاختراق المسلمين. قلت لك تزوج النبي صلى الله عليه وزوج النبي صلى الله عليه وتزوج الخلفاء الراشدين والصحابة، ولم يفعلوا هذه الأمور ولو ولو مرة واحد حتى لبياني عن الجواز. فهم؟ طيب نقف عند حديث عبد الله بن مسعود. جزاك الله أحيان. نكمل بعض الأشياء إن شاء الله.